وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في موضوع العقيدة إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة الأول لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى ولماذا جاء بنا إلى الدنيا وماذا بعد الدنيا لماذا خلقنا هنا؟ وماذا يجب أن نعمل هنا؟ وماذا بعد هنا؟ وقد أجبت عن هذه الأسئلة بالقدر الذي سمح الله به في الدرس الماضي واليوم ننتقل إلى بعض المصطلحات التي يكثر أرودها في القرآن الكريم لأن معرفة حدود المصطلحات جزء من العقيدة. يعني ما تعريف الإسلام؟ ما تعريف الإيمان؟ ما تعريف التقوى؟ ما تعريف الإحسان؟ ما تعريف الفسق؟ الفجور؟ النفاق؟ الكفر؟ العمى، عمل قلب؟ الإساءة؟ الذنب؟ الخطيئة؟ المعصية؟ السيئة ما غفران الذنب وما تكفير السيئة وما تصحيح الخطيئة هذه مصطلحات لا بد من أن يعرفها المسلم بشكل واضح فأولا الإسلام هناك انتماء للإسلام صوري وهناك انتماء حقيقي كل المسلمين في شتى بقاع الأرض يقولون عن أنفسهم إنهم مسلمون. هذا انتماء صوري. كمن يرتدي ثوبا أبيض ويضع على عينيه نظارة ويضع على أذنيه سماعة، وهو لا يقرأ ولا يكتب. لا يقرأ ولا يكتب. هل هذا طبيب؟ هذا انتماء صوري إلى الطب الطبيب رجل أنضى عشرين أو ثلاثين عاما في دراسة الطب أن يرتدي الإنسان ثوبا وأن يضع نظارة وأن يضع على أذنيه سماعة ليس هذا هو الطب هذا انتماء صوري والانتماء الحقيقي شيء آخر، فكل يدعي وصلاً بليلة، وليلى لا تقر لهم بذلك. كلٌ يدعي وصلاً بليلة، فبين أن تدعي أنك مسلم شيء، وبين أن تكون مسلماً حقيقة شيء آخر. أيها الأخوة الأكارم، بشكل مختصر تقدم. المسلم بحسب ما ورد في القرآن الكريم ينقاد إلى أوامر الله بالتمام والكمال جملة وتفصيلا. معنى أنه مسلم أي استسلم لهذا الأمر وانقاد له فهذا المسلم كيف يستسلم؟ لا بد من أن يسبق الإسلام قناعة فكرية تحدثنا عنها في الأسابيع الماضية إذا الفكرة انتقلت من الأذن إلى الدماغ أخذت مكانها في البحث العلمي صنفت مع اليقينيات أو مع غلبة الظن ثم انقلبت إلى إرازة والإرازة إلى سلوك هذا هو الإسلام الإسلام إنقيادٌ تام لأوامر الله عز وجل وهذا الإنقياد التام لا بد من أن تسبقه قناعة يعني لما الطبيب ببلغ المريض أن هذا الطابق الرابع يضر صحته بما أن كلام الطبيب مقنع بما أن المريض يخشى على نفسه تفاقم المرض مع أنه بيت جميل أمضى فيه كسوته سنوات طويلة وأمضى في تزيينه أيضا جهدا كبيرا ومالا وثيرا تراه في اليوم التالي يعرضه للبيع ليشتري طابقا أرضيا يتوافق مع صحته إذا إذا حصلت القناعة انقلبت إلى سروق ومالا يكون الإنسان منقادا لأوامر الله فأغلب الظن أنه لم يقنع بها بعد ما قنع فيه هذا الذي يأكل المال الحرام لم يقنع أن الله عز وجل لا بد من أن يقصمه لا بد من أن يفجعه بماله لا بد من أن يذهب المال وصاحبه لو قنعت لا أحجمت لكنك لم تقنع لم تصل هذه الفكرة إلى مركز اليقين، لم تلم تصل هذه الفكرة إلى الظن، إلى غلبة الظن، ولا إلى قطعية الثبوت، ولا إلى قطعية الدلالة. إذا الإسلام إن كامل شامل دقيق لأوامر الدين جملة وتفصيلا ظاهراً وباطناً في الرخاء وفي الشدة في الصحة والمرض في القوة والضعف قبل الزواج وبعد الزواج قبل الاستقرار وبعد الاستقرار قبل أن يكون في هذا العمل وبعد أن يكون في هذا العمل هذا هو الإسلام الإسلام إنقياد بأوامر الدين يسبق الإسلام قناعة فكرية صحيحة عقيدة صحيحة ماذا بعد الإسلام؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بعد الإسلام الإيمان الإسلام سلوك أما الإيمان وجهة إلى الله عز وجل من استسلم لأوامر الله وانقاد إلى تشريعه لا بد من أن يحصل له اتصال بالله عز وجل هذا الاتصال هو الإيمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يعني أمسى متصلا وقع في شهوة فانقطع عن الله عز وجل فصار كافرا الإسلام انقياد أما الإيمان وجهه بقابل الإسلام الفسق أي خروج عن أوامر الشرع أي انحراف عما أمر الله أي انتهاك لما نهى الله عنه أي تجاوز هو فسق بالمناسبة أنا أردد هذه الفكرة كثيرا بين أن تظن أن أوامر الله ضمانات لسلامتك وبين أن تظنها حد لحريتك شتان بين النظرتين وشتان بين الفكرتين وما أبعد الثرى من الثريا. إن رأيت على عمود الكهرباء لوحة كتب عليها خطر الموت هذه اللوحة تعني ضمان سلامتك إن رأيتها حدًا لحريتك، فهذا هو الضلال المبين. إنها ضمان لسلامتك، فأوامر الشرع ضمان لسلامتك. والوقت أيها الأخوة لا يتسع. بضرب الأمثلة التي لا تحد لا تعد ولا تحصى يعني إنسان قال لي إن زوجتي تخونني منذ سنتين، وأنا لا أدري. تقصيت الأسباب. فإذا هو السبب له جار زاره مرة فارتأى هذا الجاهل أن يجلس هو وجاره وزوجته معاً الدنيا شتك والغرفة داسية وأم فلان تعي عدي معنا مثل أخوك لأنه جاهل فدفع الثمن أن له خمسة أولاد, خمسة أولاد منها وقد خانته مع هذا الجار الإسلام ما في حل وسط يعني المشرع هو الله عز وجل المشرع هو الله ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم أنا يعني متأكد أنه ما من ما من مأساة تقع على وجه الأرض في أي مكان في بلاد العالم إلا وراء المأساة معصية وما من معصية إلا وراءها جهل جهل معصية مأساة يقول لك رجل المباحث الجنائية في أية جريمة ابحث عن المرأة لا بد من, من, من مرأة وراء هذه الجريمة لا بد من علاقة خارج العلاقة التي سمح الله بها فالإسلام انقياد تام لأوامر الشرع أما الفسق خروج عن هذا الأمر إن كان خروج بالمال بكسب المال أو بإنفاق المال هلاك المال وهلاك صاحبه معه نتيجة حتمية لهذا الكسب الحرام وإن كان المخالص في العلاقات مع النساء أي علاقة ليست وفق الشرع لا بد من أن تنتهي بكارثة بمسكلة بضياع أولاد فالإسلام انقياد والفسق خروج عن هذا الأمر وهذا الأمر ليس اعتباطيا ليس عشوائياً، ليس يعني متعنتاً إنه أمر ينطلق من العلم والخبرة والواقع والحقيقة والحكمة إما أن تكون مع أوامر الدين فأنت في سلام وإما أن تشذ عنها فتحمل الثمن الباهظ يا رسول الله عظني وأوجد فقال النبي الكريم قل آمنت بالله ثم استقم قال أريد أخفى من ذلك. شوي. قال إذا فاستعد للبلاء. استعد للبلاء. الذي خلق المنطقة هو الله. والذي خلق هذا الكون الذي تحكمه قوانين بالغة الدقة هو الله. ألا ينبغي أن يكون دينه فيه قوانين بالغة الدقة؟ كيف أن القوانين البالغة الدقة تحكم المادة والطاقة إلى كيميا، فيزياء، كيمياء نووية، فيزياء كيمياء نووية فيزياء كيميائية فلك هذا الكون تحكمه قوانين دقيقة وينبغي لأن هذا الكون من خلق الله وهذا الدين من عند الله والله واحد. فالذي جعل لهذا الكون قوانين بالغة الدقة لا بد من أن يكون في دينه علاقات بالغة الدقة. أتمنى عليكم أن يعني أن أن تكون هذه الفكرة واضحة عندكم. العلاقة بين الطاعة وبين نتائجها علاقة علمية والعلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية يعني إذا وضع الإنسان أصبعه على مثأة مشتعلة تحترق الإصبع، احتراق الإصبع جزاء أم نتيجة؟ لا نتيجة نتيجة حتمية لمقدمة هي وضع الأصابع على المثأ، ليس عقاباً نتيجة وأي مشكلة تنشأ في حياة الإنسان حقيقة ليست عقاباً، إنما هي نتيجة حتمية لمقدمة من صنع يديه. يداك أو كتا وفوك نفخ، واحد نفخ قربه نفخها بفمه. وربطها بيدي وركب عليها في النهر ولا ولا يحسن السباحة في وسط النهر لم يكن النفخ كثيرا ولا الربط محكما انفلت الهواء وكاد يغرق فقال له أحدهم يداك أو كتا وفوكا نفخ هذا من صنعك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فموضوع الإسلام موضوع مصيري إما أن تطبقه فتسلم والله يدعو إلى دار السلام وإما أن تخرج عنه تدفع السماء حينما يغفل سائق السيارة عن الطريق ماذا يحدث؟ هل تستطيع أن تلوم صانع السيارة؟ الشركة الصانعة على هل يجوز ساوب الناس؟ السائق نايم، ما ساوي لك؟ حينما يغفل الإنسان عن الطريق يتدهور وحينما يغفل الإنسان عن الله عز وجل لا بد من أن يسقط، فالإسلام انصياع لأوامر الله. هذه الأوامر واقعية. يعني الذي خلق النفس الإنسانية أدرى بها. ألا غض صراخ؟ فإذا أردت أن تهتدي بهدي آخر، بتشريع آخر، بنصيحة إنسان فاسق، أخي، انظر إلى الجمال وسبح الخالق. <تصفيق> شيعال والله. هذا كلام شيطاني. أما الرحمن يقول قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا من أَبْصَارِهِمْ تدفع الثمن، افعل ما شئت قال تعالى اعملوا ما شئتم من باب التهديد افعل ما شئت، الإسلام انقياد، الفسق خروج يسبق الإسلام قناعة فكرية، اعتقاد صحيح يسبق الفسق اعتقاد فاسد لماذا كان درس العقيدة؟ لأن الاعتقاد الصحيح يؤدي إلى الإسلام والاعتقاد الفاسد يؤدي إلى الفسق يعني إذا الإنسان اعتقد أنه لا بد ليس هناك حساب دقيق يوم القيامة إذا اعتقد بسذاجة أن الحسن بعشر أمثاله فإذا فعل تسع سيئات وحسنة يتعادلوا كأنه فهمان القضية قضية أرقام يعني. تعادل ثلاثة واحد خمسة ستة بعدين طلعوا تعادل تسع حسنات تسع سيئات أو عشر سيئات وحسنة الحسن بعشرة صاروا عشرة بعشرة تعادل الاعتقاد الفاسد يسبب فسق والاعتقاد الصحيح يسبب إسلام بالمناسبة الاعتقاد الفاسد يعني كل شيء يأتيك عن طريق السماع أنت ما كلفت نفسك تبحث فيه لا دققت ولا تحققت ولا صدقت ولا كذرت إنما جاءتك هذه العقائد من إنسان من صديق من أخ من مدرس من خطيب أحياناً تراكمت عندك اعتقادات بعضها صحيح بعضها غير صحيح لما أنت عطلت تفكيرك وما بحثت فيها وما درستها وما قيمتها وما دققت فيها ترسمت في اللاوعي إذا أنت سمعت من شخصين ثلاثة أربعة أنه مهما كان الإنسان فعل ذنوب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الله عز وجل يوم القيامة يقول للنبي الكريم قم وشفع تشفع ودخل أمتك للجنة وانتهى الأمر هيئة كان سمعتها من اثنين ثلاثة وما دققت فيها ما حققت ما محصت ما سألت ما درست قبلتها هالعقيبة الزائغة هي تنقلب كسب مال حرام نحن أم مرحومة عندي أولاد هالعقيبة هي تحملك على الفسق على النظر للنساء على انتهاك الحرمات ظن منك أن القضية في النهاية محسومة ما دام أنا أري انتماء لهذه الأمة ولهذا النبي فأنا سوف يشفع لي النبي وتأخذ الحديث على ظاهره من دون ما تفقن حقيقته وبواعسه ومؤداء شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وتكون عندئذ الطامة الكبرى فالذي يتأتى إليك من دون دراسة من دون بحث، من دون تفكير، من دون تدقيق تسمعه من الناس وما وتعطي فكرة مقابله هي العقيدة الفاسدة قد يكون فيها متناقضات سمعت مرة أن شخص عم يعلم تلاميذه قال له سيدي أنا اشتريت حليب هو عم بيع ما كنت بيع ما استفتحت فلما خلطته بالماء استفتحت وبعت قال له صح يا ولدي هذول الناس ما رؤون كله حرام هي صح يا ولدي خرب بيته هذا جاهل المال مال حرام صار يعني إذا ما أنت بعت شيء مغشوش كتبت مال حرام كيف تعللت أن الناس مالون حرام فإذا ما غشيته ما ما بشتروا منك ما هذا الكلام؟ هذا كلام فاتح بالكلام. هذا كلام خلاف الدين من غشنا فليس منا من غشه؟ ومن غشنا؟ من غشه؟ لو غششت مجوسيا لو غششت ملحدا لو غششت كافرا مشركا ليس منا ومن غشنا من غش من غش حيوانا ليس منا الآن ننتقلنا العقيدة الصحيحة تفضي إلى الإسلام العقيدة الفاسدة تؤدي إلى الفسق هلا بعد الإسلام في وجهه إلى الله هي الإيمان بعد الفسق في إعراض عن الله عز وجل الكفر ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون كافر يصلي معناها له معاصي له خرافات مقطوعه من الله عز وجل ما دام فاسق مقطوع ما دام مقطوع معرض معرض كافر ابدا هذا هو مفهوم الكفري الإعراض عن الله عزّ بسبب المعصية، معصية انقطاع إعراض كفر، أبدأ. فالفسق مظهر سلوكي للكفر الكفر مظهر نفسي للفسق شيئان مثل عند إلى وجهين الوجه أول فسق الثاني كفر، المعصية تسبب الكفر والطاعة تسبب الإيمان الإيمان إقبال الكفر إعراض الإسلام انقياد الفسق معصي الإسلام يحتاج إلى عقيدة صحيحة الفسق يبنى على عقيدة فاسدة لا بد من أن يحب بعضهما بعضا لا يمكن لقاء المؤمنين في طريق الإيمان حتمي قطعاً قولاً واحداً لا يمكن لمؤمن أن يعادي مؤمناً لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ماء لف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذا العداء بين بين بعض المسلمين هو عداء له تفسير إما أنهم جميعاً منحرفون فعداء مصالح عداوة كارب الصيف خليش فلان حكي على فلان عداوة كار صارت، ما عند موضوع إيمان واستقامة وجهه إلى الله لا. صفي هدول زباين إذا قتروا زباين هاد بغار منه الثاني بيحتج عليه، بيتهمه بعقيدته بيتهمه بكلامه. إذا ما إذا ما في إيمان صار في زباين وصار في عداوة كار وصار في حسد وبغضاء ودغينة. أما إذا في إيمان صحيح في لقاء في محب في مود. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بينه. يعني هذا الذي ألحه عليه في العقيدة مهم جدا ترون معي أن العقيدة الصحيحة لا بد من أن تنتهي بصاحبها إلى أن يكون مسلما حقا وإذا كنت مسلما حقا لا بد من أن تكون في المستقبل مؤمنا حقا وإذا كنت مؤمنا حقا لا بد من أن تنتقل إلى التقوى وإذا كنت متقيا لا بد من أن تكون محسنا وإذا كنت محسنا لا بد من أن تدخل الجنة عقيدة صحيحة إسلام صحيح إيمان صحيح تقوى إحسان جنة عرضها السماوات والأرض عقيدة زائعة يبنى عليها الفسق والفجور يعني إذا كان واحد يقول لك قصة أنه القضية مو بالعمل ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته حديث عظيم بس أحيانا يساء فهمه يوجه توزيها خاطئا حديث صحيح رواه البخاري إلا أن بعض الناس يسيئون فهم هذا الحديث فيفهمون من هذا أن الجنة ليست في العمل أنا أضرب مثل دائما به المعنى إذا كان أب وعد ابنه بدراجة ثمينة إذا نجح فهذا الابن إذا كان خرج من مدرسة آخر يوم مع الجلاء ناجح إذا توجه إلى بائع الدراجات وأعطاه الجلاء هل يعطيه بائع الدرجات دراجي؟ هيك قال لي أبي نجح لروه وهذا حق الدراجة. إلا أن يدفع الأب سمنها. أيمعنى؟ إلا أن يتغمدني الله برحمته الجنة بفضل الله. لكن هذا الفضل مبني على عمل الإنسان في تكامل ما في تعارض. أدخل الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. الأب لا يدفع ثمن هذه الدراجة إذا الابن راسل وإذا الابن نجح لن يأخذ هذه الدراجة إلا إذا دفع ثمنها الأب ليس هناك هناك تكامل في الأفكار ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الجنة بالعمل وبرحمة الله سبحانه وتعالى هذا هو التوفيق بين القرآن والحديث توفيق يحتاج إلى علم عنه أما على ظاهر الحديث ألغي العمل لا تغلب حالك القضية مو بالعمل العمل نحن أمة محمد خلاص يفعل الفسق والفجور ويأكل مال حرام ويسهر مع نساء أجنبيات لا يحللن له بعمل سياحات يذهب لأماكن رخيصة بيصبح على على سواحل البحار بأماكن موبوءة بفوز شوارع منحطه ببعض الدول الأجنبية لب أنا بس عم الطلاق الطلع الطلع من الطلاق خونا بالله لأنه عفوا إنه قضية مو بالعمل بالأمل صوفيت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يفعل سوءا يجز به آية واضحة قش ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يفعل سوءا يجزيه سلسلة عقيدة صحيحة إسلام صحيح إيمان صحيح عقيدة فاسدة فسق كفر هلا هل بعد الإيمان الإيمان وجهه وجهه إلى الله بصحبة رسول الله بصحبة نائب رسول الله من ينوب عنه في تبليغ الناس الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كون مح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا التقي مع واحد ليس له مجلس علم بحلل بعض المعاصي بتهاون ببعض العبادات بيفتي لنفسه بتساهل بأشياء لا بد من الأخذ بها بعزم بتشدد بأشياء لا قيمة لها ضايع لأني التقوى أن تنتقل من مرتبة الذوق إلى مرتبة الرؤية التقوى أن تنظر بنور الله وأن تنطق بتوفيق الله. في القرآن الكريم مئات آيات تتحدث عن التقوى. التقوى نور يقذفه الله في القلب. إن تتق الله يجعل لكم فرقانا. اتق الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفين من رحمته. ويجعل لكم نورا تمشون به. نور. التقوى بشكل مبسط واحد يقود سيارته في الليل مصابيح متألقة من أعلى مستوى يقول لنبات غاز مع اثنين برجكتور كمان واضح الطريق واضح وضوح الشمس. أما إذا انطفأ هذا الضوء فجأة والظلام دامس والمنعطفات كثيرة على جوانب الطريق وديان سحيقة فالحادث حتمي. النبي الكريم يقول الصلاة نور الصلاة نور فكل إنسان مقطوع عن الله أعمى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدر بعد التقوى ما في ما في معصية حينما ترى حشرة مؤزية تدعو إلى الإشن إزاز فوق صحن الطعام لا تأكله أبدا إذا رأيت أما إن لم ترى تأكل إذا رأيت لن تعصي الله أبدا ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم اعملوا أهل بدر فإنه مغفور لكم انتهى بلغوا التقوى بلغوا التقوى أي أصبحوا يرون الحقيقة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وماطع إذا بلغت مرتبة التقوى والله الذي لا إله إلا هو لو ملكوك الأرض بأثمرها دقق بالكلمة الأرض كل الشركات الضخمة بالعالم العالم ملكك وكل الأساطير التجارية في البحر والجو والبر ملكك وكل البنوك وكل الفنادق وكل أسواق الذهب وكل الأرصي ملكك وفقدت التقوى فأنت أكبر خاسر وإذا بلغت مرتبة التقوى ورأيت الحق حقا والباطل باطلاً رأيت كل شيء رأيت ملكوت السماوات والأرض رأيت الله في كل شيء رأيت حقيقة الدنيا رأيت حقيقة ما قبل الدنيا ما بعد الدنيا رأيت الأبدية عندئذ تعرف أن المؤمنة أسعد إنسان على وجه الأرض الناس نيام هي ساعة الموت ساعة رهيبة جدا ساعة يعرف الإنسان فيها أنه في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابه هي التقوى أن ترى الحقيقة أن تملك رؤية صحيحة لذلك التقي صعب يغلط لا لأنه معصوم الأنبياء معصومون كيف, كيف هم معصومون؟ يتصور الإنسان المعنى خاطئاً أن الله عز وجل منعهم من المعصية يا ربي كمان أمنعني أنا أيضاً بالجملة مدام القضية بيدك أمنعها الناس كلها من المعاصي وهي جنة سكرها نهائياً امنعهم من المعاصي وسكرهم ليست هذه هي العصمة العصمة الأنبياء بإقبال على الله مستمر هذا الاتصال المستمر في استنارة مستمرة وما دام هناك استنارة مستمرة لن يقع الإنسان بمعصيل هنا صار العصمة معناها دقيق جداً. يعني يعني أنت بحكم فطرتك لن تقبل الأذى لنفسك هلا واحد سايق سيارة له ملكه دافع حقه وعم تغلل إن لقى جورة بينزل فيها يعني إذا كان نزل فيها بده نشي كم ألف تصلي كان جورة عريضة وغميئة بينزل فيها باختياره مستحيل ما في إنسان على وجه الأرض بيملك سيارة ملكه تكون بس طبعا ملكه دافع حقه والضوء شديد، والحفرة واضحة بينزل فيها باختياره فمن أين جاءت عصمة الأنبياء؟ من اتصالهم الدائم بالله عز وجل نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا اتصال دائم، استنارة دائمة صحوة دائمة، يقضى دائمة، حفظ من أين تأتي المعصية؟ من ساعة غفلة والعوام لهم دعوة أحبها إذا الله يجيرنا من ساعة الغفلة فلما تقول هذا الدعاء بالصور الواحد أنه واحد فجأة صار معه حادث لا ساعة الغفلة عن الله الله يجرنا من ساعة الغفلة عن الله لأن في هذه الساعة التي نحن فيها غافلون لا بد من أن نخطئ لا بد من أن نخطئ قد يطلق الإنسان مرأته في ساعة الغفلة، وقد يزني الإنسان في ساعة الغفلة، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما دام مؤمن متصل، مقبل، ما دام مقطوع يزني، ولا يكذب الإنسان في ساعة الغفلة، يكذب في ساعة الغفلة. إذا هاي الرؤيا، لذلك يا أيها الذين آمنوا إيه؟ اتقوا الله. معنى التقوى غير الإيمان الإيمان مرتبة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم طبع على قلوبهم معنى الإيمان إذا أحد أخبرك أنا مؤمن الله يثبتك، كلام صحيح أنا مؤمن الإيمان معرض للكفر يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أما إذا بلغ مرتبة التقوى يقولون با اعملوا آل بدر اعملوا أهل بدر فإنه مغفور لكم ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم هذه التقوى وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض عقيدة صحيحة، اسلام صحيح، إيمان تقوى إذا نظرت بنور الله ماذا ترى؟ ترى أن الدنيا خلقت فيها من أجل أن تعمل صالحاً يسعدك في الأبد كيف يكون لك مقعد, مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ كيف تستطيع أن تنظر إلى وجه الله في الآخرة؟ بوجه أبيض أساسه العمل الصالح فمرتلة الإحسان تأتي بعد التقوى يعني هي النتيجة الحتمية للتقوى رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً؟ رأيت حقيقة الدنيا فجعلت الإحسان إلى الخلق ديدنك بقابل الكفر عمى التقوى بعد الإيمان العمى بعد الكفر بعد أن كفر يعني أعرض أعرض لأنه فسق فسق لأنه اعتقد اعتقادا فاسدا اعتقد اعتقاد فاسد فسق كفر أصيب بالعمى، فلما أصيب بالعمى شهواته يقظ، يريد أن يأكل وحده وأن يسكن في البيوت وحده، ويتنعم وحده فحينما كان أعمى أخذ ما له وما ليس له وقع في الإثاءة، الإثاءة أبل في عمى والعمى أبل في كفر، والكفر أبل في فسق والفسق قبله في عقيدة فاسدة عقيدة صحيحة إيم اسلام إيمان رؤيا إحسان الإحسان يقابله إساءة الكافر مسي أبدا كيف ما تحرك كيف ما تكلم إذا لم ي... إن لم يكن مسيئا شعر أن هذا اليوم غير طبيعي لكن اليوم في واحد بحب الأذى كثير لكن اليوم والله ما مو طبيعي اليوم ما من نحشي ما أزين أحدا إذا ما أذا يكون غير طبيعي يعني من من عن الله عز وجل بيحس بيحب يأكد ذاته بالأذى وأنا موجود أنا أستطيع أن أؤذي لذلك إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما استعملك ما نوع عملك هل هذا العمل مبني على خدمة الناس أم على إيقاع الأذى بهم هذا هذه المصطلحات ضرورية الكفر إعراض ممكن واحد يكون حضران مجالس علم لسنوات طويلة وغلبته نفسه فوقع في معصية هذه المعصية قادته إلى الكفر معنى الكفر البعد عن الله عز وجل في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فلعنوهن لأنهن ملعونات الكفر لعنه لعنهم الله أي أبعدهم عنه لفسقهم وفجورهم الإحسان مبني على الرؤية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك النبي الكريم سئل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان أساسه التقوى والتقوى أساسها الإيمان والإيمان أساس الإسلام وأساس كل شيء العقيدة الصحيحة الآن ما هو النفاق؟ عندنا بأن المصطلحات الجانبية هذول الأساسيات خطين متوازيين عقيدة صحيحة فاسدة إسلام فسق إيمان كفر، رؤية، تقوى، عمى، إحسان، إساءة، جنة نار. النفاق باطنه باطنه كفر وظاهره إسلام يعني إنسان كافر وجد في بيئة مسلمة، فمن أجل تحقيق مصالحه يتزيى بزي المسلمين يحج معهم ليقال عنه الحاج فلان لينصب على الناس في أموالهم يصلي رياءاً يصوم رياءاً فالنفاق حالي هي كفر إن المنافقين هم الكافرون بس فيه كفر مغلف بغلاف إسلامي كفر مغلف بغلاف إسلامي هذا سببه أن واحد كافر موجود ببلد يعني مسلم يجوز بعض البيئات العربية الإسلامية الصلاة إجباري يطلع يصلي لأنه في عصاية قال لي والله أكلت برب الخيزراني الهلأ واجعين بغري كنت عنده بمكة الموكة سكر المحل يقدى المغرب يا الله أقول له أنا أعجبني هذا الاتمام بالصلاة لا أظن لشان الصلاة والله أكل ضرب الله دعين طبعا، إذا واحد بكه الصلاة لكن لأنه إذا كان ماصر يأكل أتلة هذا النفاق بيطلع من هذه البلاد لأوروبا له سهرات حمراء لا يعلمها إلا الله هذا النفاق المظهر إسلامي المخبر كفر ازدواجية موقف حقيقي وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم لكن نحن مع جماعة مجديد مؤمنين إنما نحن مستاذئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا إخواني والله مثل الدين مافي سبحان الله أنا أيام بنام شوف إن مات حلو كثير أخ دخل لك أنا مبارح صايم التنين وعلي بين إثنين حمصه سمسم هي بسططير لكنك أشته أقلته شو الورع هذا بيكون له خمسين معصية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ فالنفاق حالة كفر مغلثة بغلاف ديني بسبب وجود كافر في بيئة يطبق فيها الإسلام بالقهر لذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين الدين إكراه إجا واحد أن الحجاز بالصيف للشام صلى بجامع أما لفت نظره ظاهرة أنا ما انتبهت إلا أطلاقها قال أنتوا الدليل أن كل هالمصلين يصلون باختيارهم أنه في أثناء الصلاة كان هناك بائع يبيع ويصيح على بضاعته في أثناء الصلاة إذن كل هؤلاء الذين هم في المسجد قد دخلوا باختيارهم وطوعيّة هذه الظاهرة نحن قد لا ننتبه إليها فالنفاق أن يكون الإنسان كافرا في بلد يطبق فيه الدين قهرا فإما يطبق الدين خوفا أو طمعا إما تغريه مصالحه فيطبق بعض بعض مظاهر الدين أو تخيفه العقوبات الرادعة فيلتزم خوفا من أن يقع العقاب به هذا المنافق ألا إن المنافقين هم الكافر كافر بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار طيب ليش كافر لا في الدرك الأسفل إذا كان طالب ترك المدرسة نهائيا أما واحد داوم للبكالوريا صار ينجح يعني بأساليب ملتوية بالغش ينجح ما يدرس أطلاقا وجوده مع جو علمي بعدين كل رفاقه صاروا أطباء ومهندسين هو صفي وراء الناس وقاعد مدارس هو وضيع وقته وأنضى وقت طويل مدارس هذا ألمه وندمه أشد من الذي ترك المدرسة النهائية عاش مع طلاب دخلوا عليه أساتذة سمع أرى بس ما هتم. نجح بالغش بعدين ترك الدراسة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم من هو الفاجر؟ الفاجر هو فاسق يتباها ببفصته. يعني الذي يفطر في رمضان في الطريق هذا مو فاسق هذا. لا. لكنه فاجر. يقول لك البارحة فعلت كذا وكذا. الفاجر الفاجر هو الذي يعلن معصيته أو يفتخر بمعصيته لذلك النبي الكريم قال لا غيبة للفاجر أنت عم تحكي عليه هو أم تحكي عن حاله إذا واحد فسق وصدر ستر حاله هو ذلك القاعدة إذا بليتم بالمعاصي فاستتر. أما إذن كان افتخر بالمعصية صار فاجر ما عنده غيبة خلاص انتهت لو حكيت عنه ما في مانع بالعكس احكي عنه اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس الملحد غير الكافر الكافر الله عز وجل قال كع كا الشيطان كان من الجن ففسق عن أمري ربه معناها الشيطان فسق عن أمري ربه وقال عنه كافر الله عز وجل وقال بآيات أخرى ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إذا هذا الشيطان آمن بوجود الله وآمن بعزته ومع ذلك هو عند الله كافر بل أكثر الكفار وعند الله فاسق إذا الإلحاد إنكار وجود الله عز وجل الكفر إعراض أما الإلحاد إنكار قد يكون الطالب وراء مقعده والأستاذ أمامه ملء سمعه وبصره وهو لا ينتبه إليه ولا يقرض كلامه ويتلفى عنه هذا الطالب يكفر بأستاذه مع أن أستاذه أمامه يراه رأي العين ويسمع صوته ويرى صورته فالكفر إعراض أما الإلحاد إنكار هناك إنكار للذات وهناك إنكار للصفات. إذا قالك واحد يا أخي وين رحمت الله والله في نجاعات في أفريقيا. هذا ينكر رحمته. من أنكر رحمته فهو ملحد باسمائه. من أنكر حكمته بدك سبحان الله الله بيعطي الحلاوي ليلي ما له دراس. كلمة خطيرة جدا هي. أنت بهذا تشك في حكمة الله عز وجل. إنكار الحكمة، إنكار الرحمة، إنكار العلم، الله ما بيعلم. هذا الحاد بالأسماء، علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الحاد بالأسماء أن تقول لا يعلم أو لا يرحم. أو ليس هناك حكمة ليس هناك عدل قبض للجنة ولا أبالي وقبض للنار ولا أبالي لا على التعيين وقفوا الطلاب الباحه قالوا إذا على اليمين ناجحين دول راسبين هل بدون نفحص الجماعة؟ هيك. على اليمين ناحي الحيط دول راسبين دول ناجحين هذا إنكار لحكمته الحديث له تفسير آخر أما هذا المعنى الذي يأخذه الناس من ظاهر الحديث ويعدونه أنه ما في قاعدة فأنا قد أكون بالقبض على النار ما في حاجة أشتغل قضية منتهي أمرا سعيد سعيد الشقي شقي وانتهى الأمر فالإلحاد بذاته أن تنكر وجوده والإلحاد بصفاته أن تنكر أسماءه رحمته علمه عدالته وهكذا صار في عنا إلحاد وفجور ونفاق وصار في عنا نحن عم نأخذ بقى للمستراحات الجانبية الأساسيات حضر عرفناها الأساسيات بدءاً من العقيدة الصحيحة في الفاسدة الإسلام في الفسق الإيمان في الكفر التقوى في العمى الإحسان في الإساءة الجنة في النار الإسلام قطعي والفسق نسبي وكيف الكفر إعراض عن الله وليس إنكارا لوجود الله الكفر وكيف النفاق موقف مزدوج باطنه فيه الكفر وظاهره فيه الإسلام كيف الإلحاد بالأسماء والصفات هذه المصطلحات جزء أساسي من عقيدة المسلم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يعني هذا المؤمن إيمان شكلي يدعي أنه مؤمن يتوهم أنه مؤمن عليه أن يؤمن إيمانا حقيقيا آمن إيمان حقيقي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مرتب أعلى التقوى درجات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ثم الإحسان ثم الجنة إن شاء الله هذا آخر درس في المقدمات وفي الدرس القادم ندخل في صلب موضوعات العقيدة وهي الحديث في الإلهيات يعني الإمام بوجوده أسماء الذات، أسماء الصفات، أسماء الأفعال، أسماء الحسنى اسم اسم حالي حالي، هذا نأخذه في الدرس القادم يعني في هذه الدروس العدة التي مرت بنا كل مقدمات لموضوع العقيدة الدرس القادم ندخل في صلب العقيدة يعني عرفنا لماذا خلقنا، لماذا نحن على هذه الأرض، ماذا بعد هذه الأرض؟ قبل ذلك عرفنا الإنسان مما يتألف وما مقومات وجوده عرفنا كيف يفكر كيف يدرك كيف يعتقد اعتقاد صحيح ما هي مسالك العقيدة الصحيحة اليقين الإخباري اليقين الحسي اليقين الاستدلالي اليقين إشراقي هذا كله درسنا الذي أتمناه عليكم يعني أن ترجعوا إن كنتم قد كتبتم شيئا أو أن تتذاكروا بهذه الموضوعات وسوف نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بالإلهيات